عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن ر عليه ي عن عطاء عن ابن عباس عن ابن ا ن ب صلى ل ل ا عليه وسلم وخرجه ابن حبان في صحيحه والدار قطني وعندهما عن ا ل أ و ز ا ع ي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورواته وقد وقال ظاهر كلهم بهم خرجه شرطهما إسناد الأمر الصحيحين الحاكم صحيح صحيح محتج في في على كذا قال وقال ل له علة ك ن و د أنكره إ م م أحمد ا جدا ا و ق ليس ل يروى فيه إ ل ا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل ل أ ح م د إ ن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله ف أ ن ك ر ه أ ي ض ا وذكر لأبي حاتم حديث الأوزاعي وحديث مالك وقيل مالك الرازي لأبي له حديث حاتم فان الوليد روى أ ي ض ا ً عن ابن ل ه ي ع ة عن موسى بن وردان عن ع ق ب ة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال أ ب و حاتم هذه أ ح ا د ي ث م ن ك ر ة ك أ ن ه ا موضوعه وقال لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الأوزاعي أتوهم هذا سمعه يسمه عبد الله بن عامر أ و اسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إ س ن ا د ه قلت وقد روي عن ا ل أ و ز ا ع ي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس وروى يحيى ا بن سليم عن ابن جريج قال قال عطاء بلغني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تجاوز ل أ م ت ي عن ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه خرجه ا ن من ي وهذا المرسل أشبه وقد ورد من وجه آخر عليه ن ابن عباس عن رواه مسلم ابن خالد ا ن ل صلى الله عليه وسلم تجوز لأمتي عن ثلاث عن ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه ه خرجه أدري الجوزجاني العلاف هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد هو مكي. قيل له كيف حاله وسعيد هو هو بن عنه بن سعيد مسلم أبي قيل أحمد مكي وما علمت هذا إنما نقل ذلك عنه مهنى ذلك وروي م م س ل خالد ابن ضعفوه و من وجه ثالث من ر و ا ي ة ب ق ي ة ا بن الوليد عن علي الهمداني عن ابي ج م ر ة عن ابن عباس مرفوعا خرجه مشايخه خرجه حرب ورواية بقية عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا وروي من وجه رابع المجاهيل وجه بقية ابن تساوي لا شيئا عدي عن من من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن عن عن بن عن ابن عباس عن النبي طريق جبير زيد أبيه سعيد عليه عبد عباس الله صلى وعبد س ل م و الرحيم هذا ضعيف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وسلم وجوه وقد النبي عن عليه من الله صلى تقدم أ ن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وصححه ه الحاكم و غ ر ب وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك كما أ ن ك ر ه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و حاتم وكانا يقولان عن الوليد و ان ل ل أعلم ل ه وخرجه و ج ج ا ا ز ي من ر عن و عن الله ي يزيد ربيع ة بن أبا سمعت ا أ ش ع عن عن ث يحدث ثوبان ا ن ب ي صلى ل ل ا عليه عز وسلم قال إن الله عز وجل إن تجاوز عن أ م ت ي عن ث ل ا ث ة عن ا ل خ ط أ والنسيان وما أ ك ر ه و عليه ويزيد بن ربيعه ضعيف جدا وخرج ابن أبي حاتم أبي من ر و ان ي أبي بكر الهذلي ة بكر ع شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي صلى الله د د ر ا ا ء عن ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم قال إن الله إن تجاوز ل أ م ت ي عن ثلاث عن ا ل خ ط أ والنسيان والاستكراه قال أبو بكر فذكرت ذ للحسن ك ل فقال أ ج ل أ م ا ت ق ر أ بذلك قرآن؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا و أ ب و بكر الهذلي م ت ر و خ الحديث وخرجه ابن ماجه ولكن عنده عن د ه شهر عن عن أ ب ي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تجاوز لي عن أ م ت ي ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه وعوف ل كلام الحسن وأما الحديث المرسل م وأما يذكر ن الحسن ف ر ا هشام بن حسان ورواه ه عنه ع بن منصور و و عن الحسن من قوله لم يرفعه ورواه جعفر بن جسر بن فرقد عن أ ب ي ه عن الحسن عن أ ب ي بكر م ر ف و ع ة وجعفر و أ ب و ه ضعيفان قال محمد بن نصر المروزي ليس لهذا الحديث إ س ن ا د يحتج به حكاه البيهقي وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت ربنا تآخذنا نسينا أخطأنا أنها إن وعن عن عن قد أو أبيه هريرة أبي قال نعم وليس واحد منهما مصرحا برفعه وخرج الدار من رواية وسلم تجاوز وما الدار النبي صلى الله قطني جريج من ابن أبي عن أمتي هريرة إن أنفسها أكرهوا لفظ غريب وما ق د خرجه النسائي ل و يذكر ل إ ك ر ا ه رواه وكذا ابن عيينة عن م س ع عن ر ق ت ا د ة عن ز ر ا ابن ر أبي هريرة عن أوفى ه ر ر ي النبي صلى الله عليه عن الله صلى و س ل م و ز ا د فيه وما استكره وما عليه خرجه ابن ماجه وقد أ ن ك ر ت هذه ا ل ز ي ا د ة على ابن ع ي ي ن ة ولم يتابعه عليها أ ح د ولنرجع ا ح د ي ث مخرج م و والسنن والمسانيد بدونها و ا قتادة الصحيحين ي في ة ر إ ل ى شرح ا ل حديث ابن عباس المرفوع فقوله إ ن الله تجاوز لي عن أ م ت ي ا ل خ ط أ والنسيان إلى إن فإن الله لي الخطأ ذلك لا يتعدى آخره تقديره رفع ترك عنهم بنفسه أمتي تجاوز عن أو وقوله ا ل خ ط أ والنسيان وما استكرهوا عليه ف أ م ا ا ل خ ط أ والنسيان فقد صرح ا ل ق ر آ ن بالتجاوز عنهما قال الله تعالى ربنا به قلوبكم تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا جناح ولكن الصحيحين لا وقال فيما ما وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي أو عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا حكم الحاكم فاجتهد ثم أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا حكم فاجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أ م ر هذين الرجلين يعني داود و س ل ي م ا ن ل ر أ ي ت أ ن القضاه ة قد ل ك و ا ف إ ن ه أ ث ن ى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده يعني قوله و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في الحرث إ ذ نفشت فيه غنم القوم الآية و أ م ا ا ل إ ك ر ا ه فصرح ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا بالتجاوز عنه قال تعالى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 ونحن ََ م ْ يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ شَيْءٍ أَنْ مِنْهُمْ فِي الآية ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ في شيء إِلَّا أن تَتَّقُوا تُقَى ن و نتكلم ان شاء الله في هذا الحديث في فصلين احدهما في حكم الخطا والنسيان والثاني في حكم الاكراه الفصل ا ل أ و ل في الخطا والنسيان ا ل خ ط أ هو أ ن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده مثل أ ن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما والنسيان أن يكون وكلهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه ولكن ذاكرا فينساه الفعل لا الإثم لا ينافي لشيء أن عند عنه بمعنى أنه أن فيه يترتب رفع إثم على نسيانه حكم كما أ ن من نسي الوضوء وصلى ظانا أ ن ه متطهر فلا إ ث م عليه بذلك ثم إ ن تبين أ ن ه كان قد صلى محدثا ف إ ن عليه الاعاده إ ع د ة التسمية ولو ترك ل ى ل وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه و و بوجوبها ض ء نسيانا يجب ا ع إ ة الوضوء ف ي روايتان عن الإمام عن أحمد وكذا لو ترك ا ل ت س م ي ة على ا ل ذ ب ي ح ة نسيانا فيه عنه روايتان و أ ك ث ر الفقهاء على أ ن ه ا تؤكل ولو ترك ا ل ص ل ا ة نسيانا ثم ذكر ف إ ن عليه القضاء كما ذكرها كفارة ذلك وسلم من نام ثم قال الله صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا صلى عليه تلا عن أو أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري ولو صلى حاملا في صلاته ن ج ا س ة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته أ و في أ ث ن ا ئ ه ا ف أ ز ا ل ه ا فهل يعيد صلاته أ م لا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلعن عليه في صلاته وأتمها أحمد وسلم روايتان النبي روي وقد في عن عن خلعن صلى وقال إ ن جبريل أ خ ب ر ن ي أ ن فيهما أ ذ ى ولم يعد صلاته ولو تكلم في صلاته ناسيا أ ن ه في ص ل ا ة ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران هما روايتان عن أ ح م د ومذهب الشافعي أ ن ه ا لا تبطل بذلك ولو أ ك ل في صومه ناسيا ف ا ل أ ك ث ر و ن على أ ن ه لا يبطل صيامه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من أ ك ل أ و شرب ناسيا فليتم صومه ف إ ن م ا أ ط ع م ه الله وسقاه ه عليه الإعادة لأنه والجمهور محذوراته وقال يقولون وإنما قد مالك الإعادة الصلاة ناسيا الصيام ارتكب ناسيا بمنزلة من ترك بعض ناسيا فيعفى ع بنية أتى ن ولو جامع ناسيا فهل حكمه حكم ا ل أ ك ل ناسيا أ م لا فيه قولان أ ح د ه م ا وهو المشهور عن أ ح م د أ ن ه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء وفي الكفارة عنه روايتان والثاني لا يبطل صومه بذلك كالأكل وهو وحكي رواية عن أحمد وكذا الكفارة الشافعي الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا هل يبطل ناسيا يبطل لا كالأكل الجماع الإحرام النسك لا بذلك هل عنه عن مذهب به أحمد أم ولو حلف المحلوف يحنث أحمد أحدها لا يفعل ففعله ليمينه عليه فهل لا ثلاثة أخوال ثلاث لا في فيه شيئا ناسيا مخطئا ظنا روايات غير يمينه هي يحنث عن أنه أم أو كان ل ح ل ولو ك ا ت اليمين بالطلاق والعتاق و أ ن ك ر هذه ا ل ر و ا ي ة عن أ ح م د الخلال وقال هي سهو من ناقلها وهو قول الشافعي ف يحنث أ د قوليه وإسحاق وأبي ثور و ب أبي أنه شيبة وروي عن عطاء قال إسحاق ويستحلف أنه كان ناسياً ليمينه و عن عطاء كان قال إسحاق ا ل ا ن يحنث ي بكل حال وهو قول ج م ا ع ة من السلف ومالك والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو اعتاق أو بغيرهما وهو المشهور بطلاق اعتاق بغيرهما يفرق بين يمينه أن عن أحمد وقول أ ب ي عبيد وكذا قال ا ل أ و ز ع ي في الطلاق وقال إنما إثم فإذا فإن إبراهيم عن والنسيان ناسيا نسيانه التابعين بالناس مؤمنا ما دام وأقام امرأته امرأته إجماع الحديث الذي جاء العفو الخطأ فلا اعتزال زال الحربي الطلاق على عليه فعليه على ولو قتل وحكى قد في ذكر وقوع خطأا فان عليه الكفار ت و د ي ة بنص الكتاب وكذا لو أ ت ل ف مال غيره خطا يظنه أ ن ه مال نفسه تمسكا بظاهر قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية وهو رواية عن أحمد وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعهما يختص بالعامد على قتله يختص وهو بأنه رتب عن عن أحمد و إ ذ ا انتفى ا ل ع م د انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آ خ ر و ا ل أ ظ ه ر والله أ ع ل م أ ن الناس والمخطئ إ ن م انما عفي ع ه ب م عفي ن ى ر ع عنهما, بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على الإثم الإثم المقاصد ا لأن ل مرتب ن و ا والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا ت إثم قصد عنهما ل الأحكام ي ه م وأما ا رفع ع ا ا فليس م ر د من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إ ل ى دليل آ خ ر الفصل الثاني في حلف اختيار بالكلية حكم أحدهما حمل حمل المكره كمن كرها مكان كرها من الامتناع الامتناع من نوعان لا ولا له له على وأدخل إلى على دخوله قدرة وهو أو حمل كرهاً وضرب به غيره حتى مات ذلك ل ا غير ولا ق د ر ة له على الامتناع أ و أ ض ج ع ت ثم زني بها من غير ق د ر ة لها على الامتناع فهذا لا ا س م عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي وقد جمهور فيه السلف خلاف حكي ووقع مثله في كلام بعض أ ص ح ا ب الشافعي و أ ح م د والصحيح عندهم أ ن ه لا يحنث بحال وروي عن ا ل أ و ز ا ع ي في ا م ر أ ة حلفت على شيء و أ ح ن ث ه ا زوجها كرها أ ن كفارتها عليه وعن أ ح م د ر و ا ي ة كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها امرأته مكرهة إحرامها إذا وطئ أو أن كفارتها عليه والنوع م ش ه و ر ع ه أنه يفسد بذلك ص م ه وحجها ا ا و و ل ن الثاني من أ ك ر ه بضرب أ و غيره حتى فعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف ف إ ن ه يمكنه أ ن لا يفعل فهو مختار للفعل لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر نفس دفع عنه غرضه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أ م لا واتفق العلماء على أ ن ه لو أ ك ر ه على قتل معصوم لم يبح له أ ن يقتله فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه في إنما إجماع الإمام من من وكان زمن يقتله باختياره هذا بهم العلماء المعتد بهم وكان في زمن الإمام أحمد القتل يخالف فيه من لا يعتد به ف إ ذ ا ق ت ل ه في هذه الحال فالجمهور على أ ن ه م ا يشتركان في وجوب القود المكره والمكره لاشتراكهما في القتل وهو قول مالك والشافعي المشهور وأحمد وقيل يجب على المكره وحده وهو قول وأحد قولي لاشتراكهما القتل مالك المكره المكره صار كالآلة وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي على لأن في في حنيفة يجب أبي وروي عن زفر ك ا ل أ و ل وروي عنه أ ن ه يجب على المكره لمباشرته وليس هو ك ا ل آ ل ه ل أ ن ه آ ث م بالاتفاق وقال أ ب و يوسف لا ق و د على واحد منهما وخرجه بعض أصحابنا توجب بالواحد بالضرب الجماعة على المعصوم وأولى أكره ونحوه وجها لنا من الرواية لا فيها إتلاف مال الغير من ولو قتل فهل يباح له ذلك فيه وجهان ل أ ص ح ا ب ن ا ف إ ن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه على المكره و إ ن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقود ي وقيل على المكره المباشر الخمر أفعال المحرمة ولو على من شرب أكره غيره وحده وهو أو ضعيف ففي إ ب ا ح ت ه ب ا ل إ ك ر ا ه قولان أ ح د ه م ا يباح له ذلك استدلالا لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إ ن أ ر د ن ا تحصنا لتبتغوا عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إ ك ر ا ه ه ن غفور رحيم وهذه نزلت في عبد الله بن أ ب ي بن سلول كانت له أ م ت ا ن يكرههما على الزنا وهما ي أ ب ي ا ن ذلك وهذا قول الجمهور كالشافعي ومكحول إكراه المشهور الحسن الخطاب ما المقالة اختلفوا الرجل الزنا يدل عليه وأهل هذه اختلفوا في إكراه الرجل على حنيفة في عن عن وعن عمر وأبي وروي وهو نحوه ومسروق أحمد بن هذه فمنهم من قال يصح إ ك ر ا ه ه عليه ولا إ ث م عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أ ص ح ا ب ن ا ومنهم من قال لا يصح إ ك ر ا ه ه عليه وعليه ا ل إ ث م والحد وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة ومنصوص أ ح م د و ر و ي عن الحسن والقول الثاني أن الأقوال الأفعال إنما تكون التقية ولا تقية في ولا إكراه عليها تقية في في روي ذلك عن ابن عباس وابي ا ل ع ا ل ي ة وابي الشعثاء والربيع ا بن انس والضحاك وهو ر و ا ي ة عن احمد وروي عن سحلون ايضا فيه ل أ ص ح ا ب ن ا وجهان وروي عن الحسن فيمن قيل له اسجد ص ن م و إ ل ا قتلناك قال إ ن كان الصنم تجاه ا ل ق ب ل ة فليسجد ويجعل نيته لله و إ ن كان إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة فلا يفعل و إ ن قتلوه قال ابن حبيب المالكي وهذا قول حسن قال ابن عطية وما حبيب حسن يمنعه أن يجعل نيته عطية يجعل قول لله و إ ن كان لغير القبله ل فأينما ت وفي ل و ا م وجه و الله ف الشرع إ ب ا ح ة التنفل للمسافر إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة و أ م ا ا ل إ ك ر ا ه على ا ل أ ق و ا ل فاتفق العلماء على صحته و أ ن من أ ك ر ه على قول محرم إ ك ر ا ه ا معتبرا أن له أن يفتدي نفسه له ولا إثم عليه وقد دل عليه قول الله تعالى به يفتدي وقد إثم إ ل ا من أ ك ر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إ ن عادوا فعد وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفر ففعل و أ م ا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه وصى ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه وقال لا تشركوا بالله و إ ن قطعتم وحرقتم فالمراد الشرك بالقلوب كما قال تعالى و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال تعالى ولكن ق ا تعالى ل و من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وسائر ا ل أ ق و ا ل يتصور عليها ا ل إ ك ر ا ه ف إ ذ ا أ ك ر ه بغير حق على قول من ا ل أ ق و ا ل لم يترتب عليه حكم من ا ل أ ح ك ا م وكان لغوا ف إ ن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أ ح ك ا م الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ب ه ذ ذلك ا فارق الناس والجاهل وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ في كالخلع أو والطلاق والعتاق والايمان ك ك ذ ل ه ويثبت فالزم ي خ ي كالبيع ي ا فقال لا ر ل ونحوه مع وما والأيمان فألزم والعتاق الإكراه كالنكاح والطلاق ليس كذلك بها مع ا ل إ ك ر ا ه ولو ح ل ف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فعلى قول أ ب ي ح ن ي ف ة يحنث و أ م ا على قول الجمهور ففيه قولان أحدهما الأكثرين يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر به كرها وهذا منهم كما ولم الامتناع كما لا لا إذا والثاني فعل ذلك على قول سبق يحنث ها هنا ل أ ن ه فعله باختياره بخلاف ما إ ذ ا حمل ولم يمكنه الامتناع وهو ر و ا ي ة عن أ ح م د وقول للشافعي ومن أصحابه وهو القفال من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما وخرجه وجها ولو من اليمين كما ماله بين قلنا نحن في الناس وخرجه بعض أصحابنا وجهاً لنا أصحابه أكره على أداء ماله بغير حق القفال بالطلاق بعض بغير على فرق في فباع قره ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أ م لا فيه روايتان عن أ ح م د وعنه ر و ا ي ة ث ا ل ث ة إ ن باعه بثمن المثل اشتري منه و إ ن باعه بدونه لم يشترى منه ومتى رضي المكره بما أ ك ر ه عليه لحدوث ر غ ب ة له فيه بعد ا ل إ ك ر ا ه و ا ل إ ك ر ا ه قائم صح ما صدر ما منه من العقود و غ ي ر هذا ا ب ه القصد هو ذ ا ه المشهور عند أ ص ح ا ب ن ا وفيه وجه آ خ ر أ ن ه لا يصح أ ي ض ا وفيه بعد و أ م ا ا ل إ ك ر ا ه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره أكره عليه فلو اكره ل على الإسلام فأسلم صح إسلامه ح صح ر ب ي و ذ ا لو أ ك الحاكم أحدا عليه ى ب ع ماله ليوفي دينة او اكره المؤل بعد م د ة الالاء وامتناعه من ا ل ف ي ئ ة على الطلاق ولو حلف لا يوفي دينه فاكرهه الحاكم على وفائه فانه يحنث بذلك لانه فعل ما حلف عليه ح ق ي ق ة على وجه لا يعذر فيه فانه لا يحنث لانه لم يوجد منه فعل المحلوف عليه